الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد أحمده سبحانه حمدا لا حد له ولا عدد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم الصمد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أيده ربه ونصره مع قله العده والعدد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين كانوا له خير سند اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سوره عظيمه وكل سور القران عظيمه قصيره المباني بليغه المعاني حوت الشمائل وانفردت بعظيم الفضائل وهي تعدل ثلث القران قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله الله هذا الاسم أبرر أسمائه سبحانه وأجمعها الله أعظم اسم وأجل مسمى ملأ جلاله السماوات وما فيهن واحاطت عظمته الارض وما عليها وما تحتها ومن فيها والعلم بالله اصل كل علم بل اجل معلوم واكبره قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض ولا حياه للقلوب ولا فرح ولا سرور ولا نعيم ولا انس الا في معرفه الله قال مالك بن دينار مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها قيل له وما اطيب ما فيها قال معرفه الله ومحبته المعرفة التي تحقق رقيا في منازل التعبد والتذلل والمحبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسمًا، مئةً إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة فمن عرف الله بأسمائه وصفاته احبه وإذا احبه أنِس بذكره، واشتاق إليه وإلى لقائه وعلى قدر معرفة الرب يكون تعظيم الله وإجلال الله ومراتب الناس في العبوديه بقدر ما ينقدح في نفوسهم من معرفه الله كما تتفاوت احوال الناس في الصلاه بقدر استحضارهم معاني معرفه الرب معرفه الله تجعل العبد يستحضر معيه الله في كل احواله فيطمئن قلبه وتسكن نفسه ويتوكل عليه صدقا ويثق به حقا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب من عرف الله حقا سجد فالتذ في سجوده وصلى فخشع في قيامه وقعوده وحلق في الملكوت متاملا متفكرا ولسانه يردد سبحان الله الحمد لله الله أكبر، لا اله الا الله اسم الله اذا ذكر على قليل كثره واذا ذكر عند خوف ازاله وعند كرب نفسه وعند هم وغم فرج وعند ضيق وسعه من عرف الله يستحي من ربه أن يجده حيث نهى وأن يفقده حيث أمره لأنه يتذكر جلال الله وهو القائل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وإذا ضعف استحضار معاني معرفه الرب جفت ينابيع الايمان وخبت جذوه لذة الطاعه وقسى القلب واستشرى القلق وتمكن الخوف من المستقبل وعلى الرزق قل هو الله احد هو الأحد الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا مثيل في قدرته فهو احد في صفاته في ذاته هو الخالق الرازق المحي المميت المالك المتصرف في خلقه كيف يشاء الله الصمد والصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته المستغني عن كل أحد الذي لا يموت ولا يورث وله ميراث السماوات والأرض الذي لا ينام ولا يسهو السيد الذي اكتمل سؤدده العظيم في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وجميع صفاته سبحانه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم فيكفيهم اسم الله الصمد يجعل العبد يستشعر القوة والعزة والغنى عن كل ما سوى الله فيوقن أن ما معنى ان الله سبحانه وتعالى كاف عبده فان الصمد يسمع نجواه ويرى مكانه ولو اجتمع الكون على أن يضره بشيء لن يضره الا بشيء قد كتبه الله له لم يلد ولم يولد هو الحي الذي لا يموت، الباقي بعد فناء خلقه، وهو سبحانه الغني عن الولد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويُعافِيهم، ولم يكن له كفوا أحد، وأن يكون له كف، وقد خلق كل شيء واوجد كل شيء. وهو الكبير المتعال الذي هو اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رجل من الانصار يامهم يا في مسجد قباء وكان كلما افتتح سوره يقرا بها لهم في الصلاه مما يقرا به افتتح بقوله هو الله احد حتى يفرغ منها، ثم يقرا صورة أخرى معها. كان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه، فقالوا، إنك تفتتح بهذه الصورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى. فإما تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها؟ ان احببتم ان اؤمكم بذلك فعلت وان كرهتم تركتكم وكانوا يرون انه من افضلهم وكرهوا ان يؤمهم غيره فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك ان تفعل ما يامرك به اصحابك وما يحملك على لزوم هذه السوره في كل ركعة، فقال اني احبها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها، ادخلك الجنه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء عباد الله يوم غد السبت يوافق يوم عاشوراء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء وقال فيه اني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله الا وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد امركم الله بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين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 ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد الساناتنا وسع سخيمة قلوبنا اللهم انك عفو تحب العفو عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أصرنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ارحم موتانا واشرب ضانا وتولى امرنا يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وغالبه الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلا ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عماله في رضاك يا رب العالمين ووفق ولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين ووفق جميع أولاة أمور المسلمين العمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنهى عن فحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله الله أكبر الله أكبر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 Allah'u akbar, Allah'u akbar, la ilaha illa Allah'u. Allah'u akbar. Allah'u akbar. Elhamdülillahi alamin.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 حَرِيَّتُمَ القارعة, الْقَارِعَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ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 أكبر الله أكبر سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب ولا طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم ويمن. Allahu akbar